Good الله thank you فيكم ونفعنا الله بما you. And الله لنا ولكم for what you have said, and thank God for us and for you, all of us. Let's remind the brothers that there is a lesson for our Lord, after the dawn of every week on the day of the two هل يجوز الأخذ من اللحية من الطول أو من العرض للشعرات المشوهة للوجه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وفروا اللحى وجاء في بعض الألفاظ أسجلوا اللحى وفي بعضها أكرموا اللحى والذي عليه آآ آآ كلام أهل العلم من مشايخنا أن اللحية تترك كما هي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفروا أرخوا أسللوا إلى غير ذلك من الألفاظ الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم حسن الله إليكم هذا يقول شخص مثلا يقول شخص مثلا ما تمكن من الحج أو من أي عمل صالح وقد كان ينويه وينوي أن يفعله وهل يصح أن نقول له من الاعمال بالنيات مستدلين بالحديث الشريف الذي كان على رغبة في الحج أو أي عمل صالح وحبسه عن ذلك العذر مع قوة الرغبة وشدة الحرص على هذا العمل لا شك أنه يؤجر على هذه النية الصالحة وإذا كان يعمل العمل الصالح ويداوم عليه ولكن حبسه ومنعه منه السفر أو حبسه منه المرض فإنه يكتب له عمله الصالح وإن لم يعمله والرجل إذا هم بعمل صالح ولما يتمكن من فعله لعذر كتب له حسنة كاملة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم حسن الله إليكم هذا يقول أشكل علي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أدب المشي للصلاة قوله وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابه دون بعض فما معنى هذا الكلام معناه واضح لأن الصلاه هي دعاء قال الله تعالى وصل عليهم فان صلاتك سكن لهم الصلاه دعاء والدعاء مبذول لكل مسلم ويصلى على غير الانبياء مع الانبياء تبعا هذا هو الاصل اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان يصلى عليه وعلى غيره تبعا له ويجوز أن يصلى على غيره لكن لا يخص أحد لا يخص أحد بذلك ويعين أحد بأنه لا, لا يذكر إلا بالصلاة عليه مثل ما يفعل بعض الناس عند ذكر أحد من آل البيت يقولون صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام وإذا ذكر أبو بكر اشمأزت نفوسهم والعياذ بالله فمثل هذا هذا ضلال ولا شك هذا ضلال ولا شك والصلاة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره تبع له في ذلك وإذا صلي على غيره مفردا فهذا المراد به الدعاء لكن لا يكون على وجه التخصيص لأحد بأن يفرد ويميز عن غيره من الصحابة بأنه إذا ذكر صلي عليه غير من الصحابة إذا ذكر ترضي عنه هذه تفرقة لا أصل لها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول هل الذي نسي طواف هل يمكنه أن يذهب إلى مكة بنية العمرة ثم بعد العمرة يطوف طواف الإفاضة. نعم، يمكنه ذلك. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. لا يتم الحج إلا به. نعم. أحسن الله إليكم يقول هذا أرجو من من الشيخ حفظه الله أن يوضح كيف أفعال العباد مخلوقة. أفعال العباد مخلوقه لان كل شيء في هذا الكون خلق لله والله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون والله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين والعالم هو من سوى الله فمن سوى الله مربوب والله رب ومن سوى الله مخلوق والله خالق فالله جل وعلا خالق كل شيء خالق للعباد وخالق لأفعال العباد كل حركة تصدر من العبد من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو ضلال أو هدى كل ذلك خلق لله ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء خالقه غير الله ومن قال بذلك فقد أشرك بالربوذية من قال بذلك فقد أشرك بالربوبية بأن زعم أن ثم خالق لهذا الكون أو لشيء من هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى وهذا شرك في الربوبية ولهذا قال العلماء المتقدمون عن نفاة القدر قالوا مجوس هذه الأمة والمجوس هم الذين يقولون بوجود خالقين وهؤلاء أيضا يقولون بوجود خالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه وهذا ضلال فالأفعال العباد ايا كان نوعها هي مخلوقة لله هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وداخلة في عموم ما خلقه سبحانه وتعالى والدلائل على ذلك في القرآن والسنة كثيرة ومنها الآية المتقدمة والله خلقكم وما تعملون فأعمال العباد وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا والعبد له مسيئة لا يعني ذلك أن العبد لا مسيئة له العبد له مسيئة لكن مسيئته تحت مسيئة الله قال الله سبحانه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين نعم السلام عليكم هذا يسأل يقول عن حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت هل هذا خاص؟ أم أنه يشمل الأنبياء أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم أعد السؤال يقول أن الجنة حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت هل هذا الحديث يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أيضا هذا وصف للجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين وصف للجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء أي أن الحقائق مختلفة نعم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رأى الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف كما ثبت في الصحيح رأى الجنة ورأى أيضا النار ولما رأى الجنة وهو يصلي تقدم عليه الصلاة والسلام إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا ولما رأى النار تأخر وهذه الحركة لم يعهد الصحابة منه عليه الصلاة والسلام في صلاته فسألوه بعد الصلاة قالوا رأيناك فعلت في صلاتك شيء لم تفعله قبل ذلك قال رأيت الجنة والنار أي رآها حقيقة بعينه عليه الصلاة والسلام والصحابة خلفه صفوف لم يروا شيئا ورب العالمين على كل شيء قدير رآها عليه الصلاة والسلام بعينه أمامه ورأى الجنة ورأى أشياء في الجنة رأى عنقيدها وتقدم ليقطف منها عنقودا قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا عنقود واحد وأيضا رأى أشياء في الجنة رأى أشياء في النار قال عليه الصلاة والسلام رأيت في النار امراه في تلك الوقفة في صلاة الكسوف قال رأيت في النار امراه دخلت النار في هره راها عليه الصلاة والسلام بعين في النار قال دخلت النار في هره لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ورأى عليه الصلاة والسلام في النار عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام لمكة راه يجر قصبه وأمعاه في نار جهنم ورأى أيضا كما أخبر عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم وغيره رأى عليه الصلاة والسلام في تلك الوقفة صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج معه محجن والمحجن هو العصا التي لها يد ملتوية ويمشي وهو ممسك عصاه بشكل مائل وإذا مر على بعير او بيدابه او نحو ذلك فيها متاع جعل العصا تحمل المتاع ويمسك بالمتاع معه فإذا انتبه له صاحب المتاع قال علقت بمحجني ما انتبهت لها علقت بمحجني واذا ما انتبه لها سرقها راه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يسرق الحجاج صاحب المحجن كان يسرق الحجيج بهذه الطريقة بالمحجن فرآه عليه الصلاة والسلام في نار جهنم فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة نعم أحسن الله إليكم هذا يقول رجل يدرس العقيدة في إحدى الجامعات الإسلامية ويدرس العقيدة الأشعرية ويقول هذه عقيدة للسنة والجماعه فماذا تنصحون هذا الرجل عقيدة أهل السنة هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة ومن اتبعهم باحسان والإمام الأسعري رحمه الله كان على عقيدة مبنية على علم الكلام ثم في آخر حياته تاب منها رحمه الله ثم في آخر حياته تاب منها ورجع عنها والذين يقولون عن أنفسهم أشاعرة هم في الحقيقة يتبعون أبا الحسن الأشعري في المرحلة التي تاب منها ورجع عنها حيث رجع في آخر حياته الى عقيدة أهل السنة وألف في ذلك مؤلفات على طريقة أهل السنة والجماعة ولهذا الذين يدرسون فالعقيدة الأسعرية وينتسبون إلى ابي الحسن الأسعري هم في الحقيقة يدرسون عقيدة مبنية على علم الكلام ومن ينتسبون إليه في هذه العقيدة هو نفسه رحمه الله تاب من هذه العقيدة ورجع عنها فحري بمن كان على هذه العقيدة أن يتوب كما تاب إمامه وشيخه ابو الحسن الأسعري رحمه الله تعالى نعم الله هذا يقول ما هي أهم وأسرع الأسباب لزيادة الرزق ويقول أنه ينفق ويتصدق في سبيل الزيادة للرزق وخشية الفقر فهل هذا جائز الله جل وعلا يقول فابتغوا عند الله الرزق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله فابتغاء الرزق يكون بالاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به وطلب المد والعون منه وسؤاله سبحانه وتعالى قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم من إذا أصبح قال بعد صلاة الصبح اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والأمر الثاني أن يحرص على ما ينفعه ببدل الأسباب الصحيحة المشروعة المأذون بها في اكتساب الرزق المباح ولا يبقى عاطلا بل يجتهد ويبذل فإذا حصل منه البذل والاجتهاد مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى حصل له من الرزق ما كتبه الله وينبغي للعبد أن يكون قنوعا راضيا بما كتب الله سبحانه وتعالى له من الرزق وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما اوتي الدنيا بحذافيرها ونقف إلى هذا الحد الله اعلم صلى الله وسلم على رسول الله